بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عفى الله عنه اولا زيادة الألف شرط زيادة الألف أن تجتمع مع ثلاثة أصول فصاعدا مثال ذلك ضارب أو ضارب هذا او هذا ض ر ب أين الألف اجتمعت مع ماذا؟ مع الضاد والراء والباء مع ثلاثة أصول. مع ثلاثة أصول. إذا صاحبت الألف ثلاثة أصول فصاعدا فالألف زائدة. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني. قال شرط زياده الالف فان تجتمع مع ثلاثه اصول فصاعدا مثال ذلك ضارب فالالف فيه صاحبة الضاد والراء والباء الموحده وثلاثتها اصول بدليل اشتقاقها من المصدر ضرب فالالف لذلك زائده الالف <تصفيق> زائده ومثله الالف في غضب صاحبه ثلاثة أصول الغين والضاد والباء والألفان في سلامة الألف التي الحمد لله الل ألف التي الألفان في سلامة الألف التي بعد اللام والألف التي في الأخير سلامه على صيغة منتهى الجموع فالحرف بعد صيغة منتهى الجموع الحرف الذي بعد الألف بعد ألف التكسير الأصر فيه أن يكسر لكنه قد يفتح مثل سلامة سكارة صحارة يفتح وهذا المفتوح لا يخرج الصيغة عن صيغة منتهى الجموع قال السلام قال لأنها صاحبة ثلاثة أصول السين واللام والميم بخلاف الألف في قامة لماذا لا تحكم على الألف في قامة بأنه زائد سيبقى نعم سيبقى أصلان. ورمى هي ثلاثه الآن. لماذا ما حكمت على الالف بانها زائده ها. رمى رمى كم طيب الالف يحذف الالف كم بقي بقي ثلاثة نحن نريد بعد حذف الالف ان تبقى ثلاثه مثل ضارب كم ضارب اربعه حذفنا الالف بقيت ثلاثه هذا صح يحكم بانه زائد اما رمى ثلاثه نحذف الالف فتبقى يبقى اصلان صاحبت اصلين اذا صاحبت اصلين فليست زائده قال لانها انما صاحبت اصلين والالف في ما ما عندما ادريس نعم فاذا هل هي زائده ليست زائده منقلبه عن اصل منقلبه عن اصل قال ثانيا وثالثا زياده الواو والياء تزاد الواو والياء بالشرط المتقدم في زياده الالف ما هو الشرط ولياك ولياكذا والواو ولياكذا والواو ان لم يقع كما في كما في ان لم يقع في يوئن ووعوا طيب كما هما في يوئن ووعوا يقول هكذا ابن مالك قال فالف اكثر من اصلين صاحبت فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين وليا كذا والواو حيث وقع وليا, ك... وليا كذا والواو ما لم يقع كما هما في يؤيء ووعوع ستاتي هذه يؤيء ووعوع قالت زاد الواو ولياء بالشرط المتقدم في زيادة الألف ما هو الشرط المتقدم أنك إذا حذفتها بقيت الكلمة على ماذا؟ على ثلاثة أصول فصاعدا أن تسحب أكثر من أصلين قال نحو صيرف محمد أين الزائد في صيرف؟ طيب صيرف الياء لما حكمت على الياء بالزيادة كم بقيت؟ بقيت ثلاثة صح اذا حكمك صواب طيب كذلك ايضا بعده جوهر الواو لما حكمت على الواو بانها زائده كم بقيت ثلاثه وصول فصاعدا قضيب سامي ها الي لانك لما حكمت عليها بالزيادة بقيت ثلاثه وصول القاف والضاد والباء عجوز يا عبد الرحمن الواو لأنك لما حكمت عليها بأنها زائدة بقيت ثلاثة أصول يكتب محمد أليا بقيت الكاف والتاء والباء ثلاثة أصول يدحرج أليا صاحبت أكثر من ثلاثة أربعة أصول طيب بخلاف نحو بيت وسوط لماذا نعم لاننا لو حكمنا على الياء بالزياده بقي اصلا لم يتوفر الشرط اذن نحكم على الياء بانها اصليه سوط كذلك لو حكمنا على الواو بانها زائده سيبقى اصلا اذن ليست زائده بل هي اصل الياء في بيت اصل والواو في سوط أصل وليستا بزائدتين قال ويستثنى من ذلك الثنائي المكرر هذه فائدة الثنائي المكرر يحكم على عليه على حروفه كلها على حروفه كلها بالأصالة الثنائي المكرر قال مثاله يؤ يؤ, يؤ, يؤ و وع وع في ص صفحه 148 الألفاظ التي الغريبة في الكتاب وع وع قال اسم حيوان معروف عندهم يقال له ابن آوى ويؤيؤ اسم طير إذاً يؤ اسم طير والوع وع اسم حيوان يقال له ابن آوى إذاً هل نحكم على الياء بأنها زائدة؟ هل نحكم على الياء بأنها زائدة؟ الآن عندنا أربعة أصول عندنا أربعة أحرف لو حكمنا على الياء الأولى بأنها زائدة سيقول قائل ستبقى ثلاثة أصول اذا نحكم على الياء بأنها زائدة يقال لا الياء إذا وقعت في الثنائي المكرر الذي هو مضاعف الرباعي يحكم على أربعتها على الحروف الأربعة بالأصالح وحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه سمسم ما هو الزائد وما هو الاصلي نضعف الرباعي كله ماذا؟ كله أصول زلزل زلزل ما هو الزائد وما هو الأصلي كله اصول الثنائي المكرر زل زل سم سم فد فد هذا الثنائي الاصول يحكم على حروفها على حروفه كل كلها بزياده طيب وع وع يقول الواو زائد صاحب ثلاثه اصول يقال لا ثنائي مكرر فكله أصول اصول كله اصول طيب كذلك عس عس كله وصول المكان على هذا الباب كله وصول انما اختلفوا في مثل لم لم الذي ياتي من الثلاثين مضاعفا وياتي رباعيا مضاعفا مثل لم ولم لما لما ولم لما, لما هو من مضاعف الثلاثي فلما تقول لم لما جعلته من مضاعف الرباعي هل الخلاف الآن في مضاعف الرباعي هل كله أصول فيكون مادة أخرى مستقلة عن لما أم أصله لما زيدت فيها فيه الفاء فمن قال كله أصول فوزنه عنده فعل لا ومن قال اللام الثانية تكرار للفاء فوزنه عنده فعل فلا فعل فلا واضح لا هكذا صح واضح الأصل في كل مضاعف الرباعي أنه ماذا أن كله أصول أنه أصول كله الأصل تابعوا الآن ها. كل زلزل عس عس فاد فاد. هذا كله من ماذا؟ من مضعف؟ الرباعي ويقال الثنائي المكرر ما معنى الثنائي المكرر زل هذا ثنائي مكرر زل عس عس فد فد ثنائي مكرر او رباعي مضاعف الاصل انه كله اصول كله على وزن ماذا فع لا لا اختلفوا في نوع منه مثل لم لما لم لم لم لما لكن الظاهر لم مثلها ثنائي مكرر لكن له ثلاثي في معناه وهو لما كب كب كب, كب طيب ها حصه لا حصه اصول لكن مثل هكذا يكون الثلاثي المضاعف مع الرباعي المضاعف في معنى واحد في معنى واحد لم لم الشيء ولم الشيء معناه واحد كبكبه وكبه معناه واحد فاذا كان الثلاثي المضاعف مع الرباعي المعنى فيهما واحد فاختلف الصرفيون فمنهم من قال لم لمع لا وزن فعل لا كله اصول استراح، ومنهم من قال لا، لما جاء الثلاثي لما، بمعنى لم لما نقول إن اللام الثانية زائدة للإلحاق بدحرجاء، والكاف الثانية زائدة للإلحاق بدحرجاء، فعلى الأول وزنه فعل لا، أما على الثاني. اللام هذه انظروا الآن لما لما من كم من ثلاثة لما اصله لما ما على وزن ماذا فعل طيب لم لما هذه الفاء وهذه العين فع وهذه اللام الثانية هي الفاء فعل، فلا فا فلا فا فلا فا فلا فا فلا فا فلا فا فلا فا فلا فا فلا فا فلا ضعف لكن إذا جاء مضعف الرباعي وجاء مضعف الثلاثي في معناه اختلفوا فيه فقال بعضهم هو أيضا من الاصول كله أصول وقال بعضهم بل لم لم اللام الثانية زائدة تكرار للفاء تكرار للفاء فعند الوزن نكرر اللام الثانية هذه نجعلها فاء فلا كب كب على وزن ماذا؟ كب كب على وزن فع فلا على المذهب الثاني وعلى المذهب الأول فعل لا على المذهب فعل لا العين أين الله هذه الآن لما هل هي تكرار للعين لما هل هي تكرار للعين لو قلت تكرار للعين أعطيته عينين لكن ما عنده أرجل أين اللام ما في لام لو قلت هذه الميم هذه الفاء وهذه العين وهذه العين أين لامه ما هو تعرف المضاعف الثلاثي؟ ما كانت عينه ولامه من جنس واحد إذن عينه ولامه من جنس واحد ما فيها تكرار لم ما يختلفون أن الميم الأولى هي العين والميم الثانية هي اللام لكن لم لما الميم الأولى هي العين أيضا ما يختلفون الميم الثانية هي اللام ما يختلف ما فيه خلاف الخلاف في لم لمة في اللام الثانية هل هي أصل فيكون وزنه فع لا لا أم هي تكرار للفاء فيكون وزنه فع فلا فيكون وزنه فع فلا واضح هذا الخلاف نعم يا من علي رفرف رف على وزن فعلة لا الاصر فيها انه كلها على وزن فعلة لا لكن إذا جاءت أمثلة يا أبا أحمد هنا موجود المجلد الثاني من ابن عقيل أعطني كذا بسرعان أعطيهم مثالا آخر حتى هل دمدمه ودم معناها واحد لا دمدمه كله تكون على الاصل فيها انها كلها على ماذا؟ على ماذا الاصل كل انها كلها على فعل لا لا تقل انها على فعل فلا الا بماذا الا بي بتاكد طيب هنا قال ابن مالك رحمه الله قال وضاع في اللامة إذا أصل بقي هذا أقل قال وحكم بتأصيل حروف السمسمي ونحوه والخلف في كلام لمي أو كلام لمي طيب قال قال المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط لم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط سمسم هل يصلح سم سما السن الثاني تسقط فتكون سما سما معناها غير سمسماء فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف نحو لملم أمر من لملم كف أمر من كفكف فاللام الثانية والكاف الثالث الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم وكف لكن ما هو فقط صحه لما صحه لما بمعنى لملمه وصحه كف بمعنى كف كف فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كف كف من كف ولا لملمة من لما فلا تكون اللام والكاف زائدتين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيل هما بدلان من حرف المضاعف والأصل لمم وكف ف ثم ابدل في أحد المضاعفين لام في لملمه وكاف في كف, كف اذا ثلاثه مذهب فيها طيب ستاتي في صرف الألفية ان شاء الله تعالى قوله وقيل اللام زائده فلا تكون الكاف واللام زائدتين اي فوزنه فعلا لا لا وهذا مذهب البصريين الا الزجاج وقيل اللام زائده هذا مذهب الزجاج فوزنه عنده فع فلا ف فلا كف كف طيب من حيث السهولة من حيث السهولة الأسهل مذهب الوصريين أنه على وزن فعل لا كله على وزن فعل لا من حيث السهولة طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهدو ألا